اشهد اشهد <وحش> اشهد اشهد اشهد <وحش> اشهد اشهد اشهد <كتبقه> اشهد يا ربي وكل هذا العالم خلي اشهد اتبرن اللي اتبرن اشهد اتضرر من اللي اتضرر من ثرية احمد وانا بهاد المرسوم عهد الزهر اليوم اتضرر اللي اتضرر من ثرية احمد ثرية اشهد يا اله القوم وانت مالك القدرة رسولك عترة ظلم العن ظالم العترة عهد هاللي الارمكتين وعهد فاطمة الزهرة فراءت موسى من فرعون من همت بره يا تقتل المظلوم واشهد علبي على الغد من طفد توي السهر بالدم توقيع هل واقع والمفحو آهت السهر اليوم اتضرّا من اللي تضرّا من ذرّية أحمد. أحمد اشهد يا ربي في هذا العالم خليه يشهد اتضرّا من اللي تضرّا من ذرّية أحمد وان بهذا عاهدت الزمرة اليوم أتغرر من اللي تورر بالدريتها أحمد بالدريتها أحمد شهادة البار وضعها كتابة ومحكمة تنزيل الميل عن عن ما يقبل التأويل مثل ما آدم المرسل تبرى من فعل قبيل براءها ذي ونتوارث هجيل الجيل ارفعها بالصوت ولا شك باري نيسي امار نتبرى من القوم الغصبة ميراث الباضا حين تذكرت القوم عاهدت الزهر اليوم اتبرى من اللي تبرى من ذرية احمد اشهد يا ربي في هذا العالم خليه يشهد هتضرر من اللي تضرر من ثرية أحمد وانا المرسوم عهد الزهر اليوم والضى ودي عاد يا سببت الضى عليه شيء كسب منها عليه انصبت الآلام وحكى الظل يوم المحسن اخصم ظلمة الظل بس انا متبرئ منهم الإسلام كل ما أذكر لوعة محزن تتهيت ناري مو دار الزهر الحرق حرق وداري بلوعة قلبي المالو عهدت الزهر من اللي تبروا من ذرية أحمد اشهد يا ربي في هذا العالم خليه يشهد اللي تبروا من ذرية أحمد وانا بهذا المرسوم عهد الزهر اليوم to love and to live